خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف، يخرجون من الأجداف كأنهم جراد متشك، مبقيين للدّاع. يقول الكافرون هذا يوم الناسد. كذبت قبلهم قوم نوح، فكذبوا عبده و قالوا مجنون والذليل. فدع ربه أني مغلوب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونا فانتقل الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودس تجري بأعينا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها فكيف كان عذابي ونذُر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدَكِّ كذبت عادٌ؟ فكيف كان عذابي ونذُر؟ إننا أرسلنا عليهم لِحَافِ لِحَاف صَبْصَرَ في يوم نَحْسٍ مستمد تَزْعُ النَّعْسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ رَقِيلٍ مُقَعِدٍ فكيف كان عذاب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب السمود بالنذر فقالوا أبترا منا واحدا واحدا نتبعه إنا إذا له ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشد سيعلمون غدا من الكذاب الأشد إنا مرسل الناقة فثنة لهم فارتقبهم واصطبر